قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن ماتوا قتلا قلبتم على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 وكئيب من نبي قاتل معه ربيون كثير قاتل معه ربيون كثيرون فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكأنوا والله يحب الصابرين